فَمَن تطيان القلوب تطيان القلوب صمد تحيى القلوب تحيي بذكر محمد تحيا الخروج وطرد الخطايا والذنوب نبي نبي <تصفيق> كامل <تصفيق> كامل الاوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب نبي كامل الاوصاف تمت محاسنه فقيل <تصفيق> له الحبيب شمال إلن منه شمائلا منه حسانا فما أدري أمدع أم نسيب وإن محمدا لرسول صدق وإن محمدا لرسول لرسول صدق زك… وإن صراط مستقيم شريم feel Mustafa.